بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها النبي اذا طلقتم نساء فطلقوهن لعدتهن واحصل عدته واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان ياتين بفاحشه مبينة.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 فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض وأولاة الأحمان أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسراً ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعِظِمْ لَهُ أَجْرًا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 وَإِن كُنَّ أُنَاثَ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِن أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتِمُّوا بَيْنَكُمْ بِالْمَعْرُوفِ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 وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذبا نكرا فذا قد وَبَا ل أَمْرِهَا وَكَلَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرَةٌ أَعْدَى اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فَاتَّقُ اللَّهَ يَا أُلِّ الْأَلْبَابِ الَّذِينَ آمَنُوا قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا رَسُولٍ يَتْلُ عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مُبِينَاتٍ رسول لي يتلوا عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور وَمَن يُؤمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَل صَالِحَات يُدْخِلْهُ جَنَّات يُدْخِلْهُ جَنَّات تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا